أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نُصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ فِيهِ وَلَٰكِن يَدْعُونَ வك بأَ laهُ قlang ت bagain fa'i ban jamna anhum iliya umil la wa fihi wa fiyat qurruna sibu ma ترجمة نانسي قنقر ومن تشاء بغير حساب لا ينخر